círát a Léhinek ernamtájájuk, a وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ على الكافرين غير وسيء ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبني نشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فيه سقر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 تفاعل الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرت فروت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان ياتى صحف من Kell a belly-hofun el-euró,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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لَا أقسم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 بَأْ إِنْسَانٌ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّنَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى